اسْكِنُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مَوْجِدِكُمْ وَلاَ تَضَارُّوا لِتَضِيقُوا عَلَيْهِ இலத்திஹம் சம் சிவ இன்னு ச இங் நலகூன் நூறுன் வ اتَمّ بينكم بمعروف وان ان تعثرتم فسترضعوا له اخرى ليوفق ذو سعته من سعته وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَرِيضَةً مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَاثَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهُمْ عِسابا شديدا وعدلنا عذابا نقرا فذاقت وباء امرها وكان عكبت امرها خسرا عَدَّ اللَّهُ لَهُم عَذَابًا شَدِيدًا فَتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد اح ان الله له الرزق الله الذي خلق سبع سماوات ومنا الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم